ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وَخَلَقَ كل شيء فقدره تقديرا وَالتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ عَلِيهَا الَّذِي أَخْلُقُونَ شَيْئَ أَوْ وَهُمْ يُخْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرَّاً وَلَا نَفْعَ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَهُ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانوا عليه قوم آخرون فَقَدْ جَاءَ ذُلْمٌ وَظُرًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَتَبَ فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وكيف ضرب لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي ان شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري تجري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 فَيَقُولُ أَمْ تُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَنْهُمْ ضَلُّ السَّبِيلِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أُولِيَاءَ وَلَكِن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 نذقه عذاباً كبيرا وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا لا الطعام الا انهم لا الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربكم بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة إِكَتَلَابُ شَرَآءٍ يُومَ إِذِ الْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِ امْنَاءَ إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا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 يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تكبيرا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 وَإِذَا رَأَوْكَ إِنَّ اتَّخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَأَÙلَاؤٌ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَم تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ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 لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد شرفناه بينهم ليذكروا أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نثيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجُودٌ لِلرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَن رَحْمَانُ أَنَا سُجُودُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَايِ بُرُوجَ وَجَعَلَ فِيهَا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها